كذ رَّك الكرم الذي خَلَقكَ فَسَوك فعدلك فعدلك في أي صة م شَكبك كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْأَلُونَ إِنَّ لَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وإن فإن الفجار لفي جحيم يصدونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَنَمُرُّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نسيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير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 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبنان لفي عليين وما أدناك ما عليون كتابا مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم ألا لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه بس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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذًا قَلْبُهُمْ إِلَى أَهْلِ مُنْقَلَبُ فَأَكْثَرُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنها اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على نرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم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 فَأَمَّا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من